ليس معنا أننا إذا رددنا على أحد وبينا خطأ أحد معنى ذلك أننا نحذر الناس منه هذا أولا ثانيا ليس معنى ذلك أننا نبدعه لأن البعض يفهم أن فلان رد على فلان يعني يبدعه أو أنه يحذر من. أو أنه أخرجه من السلفية من قال هذا؟ من قال هذا؟ يعني إذا رأينا الخطأ نسكت؟ الإنسان يرى الخطأ واضح خطأ واضح مخالف للكتاب مثلاً وللسنة ولآثار السلف يبين لكن, لكن ليس معنى أننا نطعن في فلان أو أننا مثلاً نقول لا تسمع لفلان أو نحذر الناس من فلان ما قلنا هذا لابد أن نفرق هناك رد هناك تحذير هناك تبديع أمر آخر ما في بأس أن نرد وأن ننصح واضح يعني لابد أن نفهم هذه الأمور يعني إذا بيّنت فلان بيّن خطأ فلان هل معنات ذلك انني يعني بدعته؟ الجواب لا. ما بدعته او انني حذرت منه؟ الجواب لا. واضح ما يعني بيان الخطا. حتى ما يتابع ما جرحنا الحين بيان خطا فقط اذا بينا الخطا ما قلنا فلان فيه كذا. هذا القول مثلا غير صحيح أو هذا الفعل غير صحيح ما قلنا فلان فيه كذا وكذا لا تأخذ عنه فلان فيه كذا ما قلنا هذا الكلام لا بد نفرق هذا الكلام خطأ بس هذا هو يعني المقصود هذا الذي ينبغي أن يفهم نعم